بسم الله الرحمن الرحيم طعسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون أعناقهم لها فاضعين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 ان معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ان اوصي معنى بني اسرائيل كفينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضال ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُوسِينِ وَتَلْكَمِعْمَلْتُ تَمْنُهَا عَلَيَّ أَنْ لَبَدَتْ بَنِي إسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُمَا العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنت موقن قال لمن حوله ألا تستمعون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 قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَالَ أَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَيَنْكُمْ إِذَا الَّلَّمْنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا وقالوا وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاهم فإذا هي تلقف ما يافكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمن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 أرسل في العون في المدائن حاشرين إن هؤلاء إلى قليلون قليل وإنهم لنا. رَائِد فَاتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِي I so. ضررون قالوا بل لقيني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أي أوفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكمة والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة واغفر لأبيه إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من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 فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم بردان وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميب فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين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 تبعك الاول قالوا وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بنارد المؤمنين ان انا الا نذير لهو العزيز الرحيم كذبت عادن المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول الأمين فاتقوا الله وأطيعون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 on mm that. -hmm. كذبوه فأهذكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت سمود المرسلين إذْ تَأَذَّنَ لَهُمْ مُنْذِرٌ صَالِحٌ أَلَّا تَتَّقُوا إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وتتركون فيما هؤلاء آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين تقوا الله واطيعوا ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قارو إنما أنت من المسرحين.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 اقومها فاصبحوا لادبين فاصدعوا العذاب ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك ل هو العزيز الرحيم كذبك للمرسلين إذ قال لهم أخوهم لغط ألا تتقون إني لكم رسول الأمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه إلا على رب العالمين أتحتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم العالمين يا لوط لن لتكون من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فلجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمّوا الآخرين وانطل عليهم مطر فساء مطر المطر وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إن لَكُمْ رَسُولٌ أمِين فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوهُ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أُعْفُوا لَكُمْ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وزنوا بالقصطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا ما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الغلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإنه لتنزل رب العالمين نزل به الروح الأمين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 فيأتيهم بوتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا وعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لا منذرون ذكرا وما كنا غالبين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 وسيعلم الذين ظلموا أيهم قلب ينقلبون